أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جمتان عين كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وغضة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات قُمْ وَأَسْلِمْ وَالشَّيْءِ مِنْ صَدْرِ قَلِيلْ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي Hold on. فَقَالَ رَبَّنَا بَذَ عِنْدَ الْبَيْنِ أَسْرَارَنَا وَظَلَمُوا أَن قُضِيَ عَلَنَا وَظَلَمُوا أَن أَحَادِيثَ وَمَنْ لا قناعم كل مزق إن في ذلك لا آتي لكل صبر شكور ولقد صد ذق عليهم إبليس غنه فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان لَنْقُوَّرَ إلا لنا علم من يؤمن بالآخرة من من هو منا في شك وربك على كل شيء حفي. وذنق الله العظيم